Fifty languages Three Three Three Three Four Three Three Three Three Three Three Three Three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 مارتة تدى ش أين مارتة؟ أين مارتة؟ كنوم ش في, في السينما في السينما هر فيلم يبل هي تشاهد فيلما هي تشاهد فيلما بيوتر سداشرر ماذا يعمل بيتر؟ ماذا يعمل بيتر؟ <تصفيق> هو يدرس في الجامعة هو يدرس في الجامعه اش بزخر زريغاش هو يدرس لغات هو يدرس لغات أين بيتر أين بيتر في المقهى في المقهى ار كوفي ييشي هو يشرب قهوه, هو يشرب قهوة يا جاس يحبون أن يذهبوا الى اين يحبون ان يذهبوا كانت سيرتم الى الحفله الموسيقيه الى الحفله الموسيقية يد هم يحبون سماع الموسيقى يحبون سماع الموسيقى آخم تدا زدقونخر يمجاسر إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ إلى أين لا يحبون أن يذهبوا؟ ديسكاتيكر آر إلى الديسكو إلى الديسكو آخم قشنر يجاسب. هم لا يحبون الرقص هم لا يحبون الرقص